And, uh ladies. كل آمن بالله وملائك به وكتبه ورسله لا نفرق بين أفد من رسله وقالوا نمعنا وتطعنا أخرى لا يكلف الله نفسك رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لا حولنا لا إله على الخلق الله الحمد لله رب العالمين الرحيم. family <laughs> izdin من نافرة إلى غضب يوم إلى ربك يومئذ إلى ربك إلى ربك يومئذ إلى ربك ولا تذكر ولا تقول ولا تذكر ولا تقول I you.